يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنى ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلاله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 المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذن الذليل وندعوك دعاء الخاص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 ورؤيتك يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين الىنا الىنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إلهنا إلهنا قبلت الوفاء من السحره حين ذكروك مرة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 سجدنا قد طأ بين يديك ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وبتقصيرنا اعترفنا وانت اكرم مسؤول اكرم مسؤول واعظم منال الى هنا الى هنا